فقالوا ت ر ا وأعانه ه عليه و آخرون م فقد ج ء و ا ظ م ز و ر و ق اساطير ل و ا أ ا ل أ و ل ي ن اكتبها ت فهي تملا عليه ب ط ر ه و أ ص ي ل ا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 ويوم وما يعبدون يحشرهم من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل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 اولئك تلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ア صحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم ت ش ق الس ل ل ت ق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 اولئك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبوا ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاءكم